خايفة معا لو قلت اه هلاقي حدني بجد من جوا وهقول لك وانا كل ده يا حبيبي مش لقي احساسي ايه عمرك في يوم ما سألت حسبي موت احساسي اللي كنت زمن بحبك بي استني من حدك في مسار مجن تكره إنها حبتي يوم والآخر لحظة قلبنا كان مفتوح وأنا كل ما سمحك ترجع تجرح تاني وتاني أنا مش لقياني وبحسي أو, أو إني غريبة في حضنك مش في مكاني والحالة اللي أنا وصلة لها معا us ارني حالا بالنا ايه انا ممكن ابكي عليك او حاجة فيك بعد ما اغيب انا ممكن ما القاش ما بقيتش بس استنى تجيلي تيجيلي او تقول وحشاك ما بقتش مستني اعيش يوم جرح تاني معاك وبقال كلام عنك مو وحاجة حاجه ما بطيقها خلاص حجالك جوا يا أسمحك بيها بقى صعبة لقيها بريء <متصفيق> بريئة وحبت واحد قال يا حبيها بقدك خلتها تكره إنها حبت يوم والآخر لحظة قلبنا كان مفتوح وأنا كل ما سمحك ترجع. ya ami o mahess awi anni ghareeba fi hodnak